مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا الَّذِينَ يَشْرُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فذمرناهم تدميرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا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 وَادَ وَتمودَ وَأَصحابَ غَصّ وَقُرونَ بين ذلك كثيرا وَتمودَ ذلك كثيرا وكلا ضربنا غَصِْ وَكُرونَ زَينَ ذكَكَث وَكُل بََابِن وَكُلًا تَبَرْنَا تَسْبِيرَا وَكُلًا تَبَرْنَا تَسْبِيرَا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَوْمِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّنُو وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَوْمِ الَّتِي أُمْطِرَتْ رؤونها بل كانوا لا يرجون نشورا بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك الاهوا هذا الذي بعث الله رسولا واذا راوك ان يتخذونك الاهوا هذا الذي بعث الله رسولا ان كاد لا يضلنا عن, عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا وسوف يعلمون لَرَبِّ مِن أَبَرُّ سَمِيلا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وكيلا